بقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملون أثقالهم وأثقال مع أثقالهم ولا يسألون يوم القيامة عما كانوا يفترون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 وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِي اللَّهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ۚ فِي الْأَرْضِ فَانظُرْ كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ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 ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أَغْرَقْنَا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا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 يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا على ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياك وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا قول الله فإننا فيكون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 وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ